في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله وني عن